حبيبي ختام سنارز لبنان حبيبي صفاه عمود رخام حبيبي ختام سنارز لبنان حبيبي صفاه عمود رخام بديع الجمال وحلو اللسان وحلب حلال يا حبيبي غافر جميع ذلاتي به احيا وتحرك واوجد هو سر حياتي وديع لطيف كريم جليل وابرع جمالا من بني البشر سريع لطيفٌ كريم جليل فأضرع جمالا من بان البشر طبيب يداوي ويشفي العليل ويناجي دوما من ساعة الخطر به أحيا وتحرق وأوجد هو سر حياتي وأبيض وأحمر جماله عجيب وظاهر في جسمه بروح الصليب وأبيض وأحمر جماله عجيب وظاهر في جسمه جروح الصليب مخلص وفادي وراعي أمين حبيب ولا يوجد مثله حبيب هو وحده حبيبي غافر جامع سلاتي هو وحده حبيبي غافر بازالاتي به أحيى وتحرك وأوجد هو السر